أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الفlamra. تلك آيات الكتاب الحكيم. أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس أن أنذر.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 ما من شفيع إلا من دعاء إذنه ذالكم الله ربكم فاعبدوه أ فلا تذكروه إليه مرجعكم جميعا وعده الله حقا إنه يبدؤ القلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات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 يُفَصِّلُ الآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ إِنَّ فِي اخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا فَلَقَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَّقُونَ إِنَّ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَطَمْأَنُّوا بِهَا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 تجري من تحتهم الأنهار في جنات نعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين ولو يعجل الله للناس الشر استعجالا بالخير لقضي إليهم أجلهم, لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُونَا إِلَى ضَرٍّ مَّسَّهُ كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِن قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ وَمَا كَانُوا يُؤْمِنُونَ كذلك نجذي القوم المجرمين ثم جعلناكم خلاء خلائفة الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا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 فقل إنما الغيب لله فانتظروا فانتظروا إني معكم من المنتظرين وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضرر أمستهم إِذَا لهم إذا لهم مكر في آياتنا قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون هو الذي يسيركم في البر والبح حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم, وجرين بهم بريح طيبة وفرعوا بها جاءتها ريح عاصف جاء رياح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا وظنوا انهم احيط بهم دعوا الله دعوا الله مخلصين له الدين لان انجيتنا من هذه لنكونا من الشاكرين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 إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به, فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها وَظَنَّ أهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا أَتَاهَا أَمْرُنَا أَتَاهَا أَمْرُنَا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا تَغْنَ بِالأَمْسِ كذلك نفصن الآيات لقوم يتفكرون والله يدعو إلى دار السلام والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَ وَزِيَادَةٌ وَلَا يَرْهَقُوْ جُهَّهُمْ قَتْرٌ وَلَا ذِلَّةٌ هُلَاءَ غَائِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وَالَّذِينَ كَسَبُوا السِّيَأَاتِ جَزَاؤُ سِيَأَةٍ بِمِثْلِهَا وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ مَا لَهُم مِنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ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 مَن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ مَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فسيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُل أَفَلَا تَتَّقُونَ فذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ فأنا تصرفون كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون قل هل من شركاء ذائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنا تؤفكون قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ قُلْ إِلَّهُ يَهْدِي لِلْحَقِّ أَفَمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُ أَنْ يُتَّبَعَ أَمْ مَنْ لَا يَهِدِّي, أم من لا يهدي إِلَّا أَنْ يُهْدَى فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ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 ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا غيب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله ودعوا من, من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين بل كنَّ لَبُو بِمَا لَمْ يُحِيطُ بِعِينِهِ وَلَمَّا يَأْتِيهِمْ تَأْوِيلُ كَذَلِكَ كَلَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ تَرُضُّوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ وَمِنْهُم مَن يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُم مَن لَا يُؤْمِنُ بِهِ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ وَإِن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريءون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون ومنهم من يستمعون إلي أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون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 قُل لَّا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ قُل أَرَأَيْتُمْ إِن أَتاكُم عَذَابُهُ بَيَاتًا أَوْ نَهَارًا ماذا يستعجل منه المجرمون أثم إذا ما وقع آمنتم به الآن آل وقد كنتم به تستعجلون ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد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 هو يحيي ويُميت وإليه ترجعون يا أيها الناس قد جاءتكم موعدة من ربكم. قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى, وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون قل أرأيتم ما أن وإذل الله لكم من رزق فاجعلتم منه حراما وحلالا قل آ الله أذن لكم أم على الله تفترون وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة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 لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ وَمَا يَتَّبِعُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ شُرَكَاءَ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّهُمْ إِلَّا يَخْرَصُونَ هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا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 قل إن الذين افترون على الله الكذب لا يفلحون متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون وَأَتَلُّ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٌ إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقام وتزكيل بآيات الله فعلى الله توكلت فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكون أمركم عليكم غما ثم قضوا إليه ولا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 ثمّ بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاؤهم بالبينات فجاؤهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين ثم بعثنا من بعضهم موسى وهارون إلى فرعون وملئي بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم سحر هذا ولا يفلح الساحرون قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكم بمؤمنين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 ويحق الله الحق بكلماته ولو كرهها المجرمون فما آمن لموسى إلا ذريته من قومه على خوف على خوف من فرعون وملئهم ان يفتنهم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 الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدلك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون ولقد بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مَثَـٰبًا وَأَصْدِقًا وَرَزَقْنَـٰهُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَـٰتِ فَمُنَٰزَعُوا۟ فِيهِ فَأَخْتَلَفُوا۟ حَتَّىٰ جَآءَ أَمْرُ ٱلْعِلْمِ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِى بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ فِيمَا كَانُوا۟ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ فَإِن كُنتَ فِي شَكٍّ مِّمَّآ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 إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا إلى حين ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا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 أو من لا يؤمنون، فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين قلوا من قبلهم؟ قل فانتظروا إني ما كم من المنتظرين ثم ننجي رسولنا والذين آمنوا كذلك. حقا علينا نج المؤمنين قل يا أيها الناس إن كنتم فِي شك إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين ولا تدعوا من دون الله ما لا ينفع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 وما أنا عليكم بوجيل، واتبع ما يوحى إليك وصبر، وصبر حتى يحكم الله، وهو خير الحاتمين.